مهما اتفقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقه نقر فيها ونعترف ونختلفنا يبقى صافي حبنا رايك ورايي ما هو ذنب نختلف اصل العلاقه بيننا أخذ وعطاء لا تسمح الموج خلاف وتنجرف لا تسمح الموجة تخلاف وتنجر بلنا اتفقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقة نقر فيها ونعترف ونختلفنا يبقى صافي حبنا رايك ورايك راه ذنبنا أصل العلاقة بيننا اخذ عطا لا تسمح الموجه خلاف وتنجرف لا, تس... لا تسمح المواجهة خلاف وتنجرف لا تنسى إني متفق في كل شيء واللي بنيناه بعمر ما ينسف لا تنسى إني متفق في كل شيء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 ونختلفنا يبقى صافي حبنا رايك واي ماهو ذنب نقترف أصل العلاقة بيننا أخذ وعطا لا, لا تسمح الموجة تخلاف وتنجرف لو نختلف وياكلك ولك وجهة نظار روحك وروحي بالمحبة تتلف لو نختلف وياك ولك وجهة نظار روحك وروحي بالمحبة تتلف ممكن نحب ونختلف أنا أعترف فكر بعد أنت وحاول تعترف فكر بعد أنت وحاول تعترف و في مواقف نختلف هذه الحقيقه فينا ولعتف ونختلفنا يبقى صافي حبنا رايك وهاي ما هو ذنبنا نختلف أصل العلاقة بيننا أخذها لا تسمح الموجة خلاف وتنجل لا تسمح الموجة خلاف وتنجل